ихم العدو تحدّرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أن لا يُحْفَقُون وإذا طيل لهم تعالوا يستو في لكم رسول الله لو رعوتهم ورعيتهم ورعيتهم يخدونهم مستكبرون سواء أغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسحين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائم السماوات والأرض ولكن من المنافقين لا يفقهون يقولون لا يرجعنا إلى المدينة ليخرجن يقرضنا الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين عملوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لا تلهم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فولائكم الخاطرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأسيا حجكم الموت فيقول, فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق لولا أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون.